Man yang berjodoh dengan Allah, fatinajal Allah datang, dan Dia Maha Sempurna dan Maha Mengetahui. Dan yang berjuang, fatinama yang berjuang untuk dirinya لا نكفّر عنهم سيئاتهم ولنجزيهم أحسن الذي كانوا يعملون ووَصَّيْنَا الْإنسان بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ تَخَدَّثَكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُ مَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 الشيء إنهم لكاذبون ولا يحملون أثقالهم وأثقال مع أثقالهم ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون.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 117. وقلب السفينة وجعلناها آية للعالمين 118. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون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 إليه ترجعون وإياك كذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ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 الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم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 فَنَكَزَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا آتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ولما جاءت رسلنا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 ساب البيينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلن أخذنا بذبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبو ومنهم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 وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون ولقَالَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِك لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ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 بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من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 الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحفل رزقها الله يرجحها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم